الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة السابعة من مسائل الآيات الأربع من سورة النساء من الآية الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة وكانت حول أنه لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية نعم يا ولدي فماذا تذكر من قول إمامنا وشيخنا الجليل القرطبي في ذلك؟ قال الإمام انه إذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ثم الديون على مراتبها ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها على مراتبها ايضا ويكون الباقي ميراثا بين الورثه وجملتهم سبعة عشر عشره من الرجال لابن وابن الابن وان سفل والاب وابو الاب وهو الجد وان علا والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمه ويرث من النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة ومولاة النعمة وهي المعتقة فتح الله عليك يا ولدي وزادك حبا وشغفا وتعلقا بالعلم الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة الثامنة لما قال تعالى في أولادكم يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا في بطن أمه دنيا أو بعيدا من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر قال بعضهم ذلك حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعادين وقال بعضهم هو حقيقة في الجميع لأنه من التولد غير أنهم يرثون على قدر القرب منه قال تعالى يا بني آدم وقال عليه السلام أنا سيد ولد آدم قال يا بني إسماعيل ارموا فإن اباكم كان راميا إلا أنه غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بدأ بالبنات للصلب، فأعطينا إلى مبلغ الثلثين ثم أعطي الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا في القعدد أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد من الأنثى رد عليها وإن كان أسفل منها لم يرد عليها مراعيا في ذلك قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فلم يجعل للبنات وإن كثرن إلا الثلثين هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه أن ما فضل عن بنات الصلب لأبناء الابن دون بنات الابن ولم يفصلها وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور ونحوه حكى أبو عمر قال أبو عمر وخالف في ذلك ابن مسعود فقال وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني لبن دون أخواتهم ودون من فوقهم من بنات لبن ومن تحتهم وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي وروي مثله عن علقمة وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين لأن ولد الولد ولد ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصبه في الفاضل من المال كأولاد الصلب فوجب بذلك أن يشرك ابن لابن أخته كما يشرك لابن للصلب أخته فإن احتج لأبي ثور وداود أن بنت لابن لما لم ترس شيئا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصبها أخوها فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه وظاهر قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم وهي من الولد سبحان <تصفيق> الله الحمد لله ولا الله والله اكبر المساله التاسعه قوله تعالى فان كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك فرض الله تعالى للواحده النصف وفرض لما فوق السنتين الثلثين ولم يفرد للثنتين فرضا منصوصا في كتابه فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهم الثلثين ما هو فقيل الإجماع وهو مردود لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصر لأن الله عز وجل قال فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وهذا شرط وجزاء قال فلا قاطل البنتين الثلثين وقيل أعطية الثلثين بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه وتعالى لما قال في آخر السورة وله أخت فلها نصف ما ترك وقال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين وألحقت الأخوات إذا زدنا على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين وذلك أنه لما كان للواحده مع أخيها الثلث إذا انفرضت علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتج بهذه الحجة وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرد. قال النحاس وهذا لاحتجاج عند أهل النظر غلط لأن اختلافت البنتين وليس في الواحده. فيقول مخالفه اذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف فهذا دليل على ان هذا فرضهم وقيل فوق زائده اي ان كنا نساء اثنتين كقوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق اي الاعناق ورد هذا القول النحاس وابن عطيه وقال هو خطا لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى قال ابن عطية ولأن قوله تعالى فضربوا فوق الأعناق هو الفصيح وليست فوق زائدة بل هي محكمة للمعنى لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ كما قال دريد بن الصمة اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم فهكذا كنت أضرب أعناق الابطال وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والربع إلى العشر ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام ويقال سلست القوم أثلثهم وسلست الضراهم أثلثها إذا تممتها ثلاثة المسألة العاشرة قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف قرأ نافع وأهل المدينة واحدة بالرفع على معنى وقعت وحدثت فهي كانت التامة كما قال الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء والباقون بالنصب قال النحاس وهذه قراءة حسنة أي وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة مثل فإن كن نساء فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبنا بنات الابن ان يرثن بالفرض لانه لا مدخل لبنات الابن ان يرثن بالفرض في غير الثلثين فان كانت بنت الصلب واحده فان ابنه الابن او بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكمله الثلثين لانه فرض يرثه البنتان فما زاد وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن وكذلك ابناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت لبن وهي أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين إلا ما يروى عن أبي موسى وسليمان بن أبي ربيعة أن للبنت النصف والنصف الثاني للأخت ولا حق في ذلك لبنت لبن وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك رواه البخاري في إسناد يرجع إلى هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فإنه سيتابعني الله <تصفيق> الله أكبر. وهكذا يا ولدي فأنت ترى أن الوقت قد داهمنا قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله يجمعنا لقاء آخر مع مولانا وشيخنا الجليل الإمام القرطبي ومع كتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر